موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 فسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ هُؤلَاءَ كَجَزَاء فرت من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خالت مياه قبلكم سنا فسيروا في الأرض فاظروا فاظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدوء وموعظة للمتقين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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوَا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 فلي يضر الله شيئا فلي يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل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 فنغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين